تشاهدون الآن برنامج النبلاء مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود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 خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات وبتاعه ويقوم الليل وصوم النهار وامر بمعروف أنا عن المنكر وأجهد نفسه بيجي في الآخر يقول له يقول له يعني أنت هل تظن أنك إنت حتدخل الجنة بهذا طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فكل اللي أنت عملته ده ولا له قيم طب ده أقصى ما أستطيع ما أقدرش أعمل أكتر من كده وأنا عندي النصوص ان لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فيقوم يدركه اليأس يزهق من نفسه ويقول ما فيش فايدة أنا مش عارف أعمل حاجة انا ما فيش فايدة فيه يبتدي يأس ثم يترك العمل شيئا فشيئا فشيئا وهذا الذي يريده منه الشيطان يريد أن يصده لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش الكل واحد الفاسق يلبس الوش الفاسق والتقي يلبس الوش التقي ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد إذا كان رجل عابدا إذا قدر يصد بمثل هذا الكلام يصد. ما عرفش يصده خليه زود في العبادة ما ليس منها مثلا عشان يدخلوا على دائرة الابتداع وهكذا فالإنسان يبدو الأقصى ما عنده ولا يكلف الله نفس إلا وسعها ويرجو من الله عز وجل أن يقبل هذا أشوف حمد بن سلمة بدل أقصى ما فيه حتى قالوا هذا في ترجمتي أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدروا أن يزيد في عمله شيئا آه ده ناس من أهل اليقظة ناس من أهل اليقظة ما كرهت الموت لأجله فتركه أنت خايف تموت ليه علشان ما بتصليش صلي ما بتزكيش زكي ما بتصمش صم تشرب الخمر اترك الخمر بتشغل بالتمثيل والعري والكلام ده اترك هذا بمقصر بعمال ماشي مع الفسق والظلم والكلام ده اترك هذا كل شيء اذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى ان تموت لاجله فاتركه ولا يضرك متى ميت ولا اين هو ده اللي كان عليه السلف القدامى وده اللي بيقوله ابو حازم رحمه الله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 يعني آخر حاجة بتشغل الإنسان أهم حاجة بتشغل الإنسان الدين قبل ما يموت هتعمل وإيه؟ هتعبد وإيه؟ نوع عليه السلام كما في مستاذ أحمد لما حضرته المنية دعا ولديه أو دعا ولده على روايتين يعني قال آمركم باثنتين وأنا هاكم اثنتين آمركم بلا إله إلا الله وآمركم بسبحان الله وبحمده وأنا عن الشرك والكبر ده والإنسان بيموت آخر كلام يقول ده ملخص حياة الإنسان غير لما يقول يا ابني المصنع والمدجر والبتاع وأنا ليه فلوس عند فلان وليه شكات عند علان وليه مش عارفين والكلام ده هي حياتك أتقول لها كده طائر في الهواء الطائرة ما بينزلش على الأرض إلا لما يشوف المصنع والمدجر وعمل يلف بلاد الدنيا كلها عشان يعمل صفقات وإلى آخر والكلام ده ومضيع للصلاة ومضيع الأب المعروف والنهى المنكر ومعمل يخالط وعمل يجرب الخمر في المجاملات ويعمل كل حاجة فالإنسان إذا أراد إذا خاف من شيء يتجنبه ثم لا يضره متى مات. يقول أبو حازم وده برضو ممكن انضم للكلام السابق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 الكلام أبي حازم ممكن نشبهه بإيه لو إن فيه آآ آآ مثلا آآ إناء كبير من زجاج وفيه ماء رقراق صاف أنت عارف لو حطيت أقل قدر من الطين أد كده طين أد كده ورميته في المية دي يعكر المية كلها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 فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وقال أخرج من عندك من الدار عايز أقول له سري عنه قال يا رسول الله إنما هم أهلك فقال إن الله أذن لي في الهجرة فأبو بكر رضي الله عنه قال له يا رسول الله إن احتبست راحلتين حبس اشترى راحلتين راحلة له وراحلة النبي عليه الصلاة والسلام وحبسهم أعمال يعلف فيه مبتاع استعداداً لهذا اليوم فخذ يا رسول الله واحدا فقال عليه الصلاة والسلام له بالثمن حديدة في البخاري بالثمن لا أخذها أبداً إلا وبذلت الثمن لها طيب ده أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام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 لما يقول لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبداً خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فتعجب أبو فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال أبو سعيد فتعجبنا من الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن عبداً أن عبداً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 لا يجوز لأحد أن يشرك صاحبه فيه إذا أبى أن يقبل يقبل الراحلة إلا بثمنها داء عمل بدني هجرة يهاجر ببدنه إلى الله تبارك وتعالى إذن الركوب اللي هو ركبها لا بد أن تكون من خالص ماله صلى الله عليه وسلم كل شيء يبذله المرء لله تبارك وتعالى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 ده رجل بيقرأ القرآن ليلة نهار الحرف بعشر حسنات يعني بسم الله الرحمن الرحيم مية وتسعين حاسم شوف بقى لما يقرأ القرآن بقى من أول إلى آخر كل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ألف لا ميم ثلاثين حاسم فتصور بقى إنسانا عمال بقى إيه كالحل المرتحل يخلص من أول الفاتحة يوصل للناس يقوم راجعتين من الفاتحة للناس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 الحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري